الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم أما بعد فقد جاءنا اتصال من سماحة الوالد الشيخ ربيع فقد تعب قليلا ويشعر بثقل أن يجري هذه المكالمة ورغب في الاعتدار واعتذر عن أن يعني يجري كلامه حفظه الله ومتع به الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وحياته وأن ييسر يعني مناسبة أخرى بما أننا قد يعني حظينا بيعني رغبته في الكلام فإن شاء الله ييسر الله جل وعلا معيدا آخر يعني لحفظه لسماحة الوالد ولتوجيهاته بارك الله في عمره وعلمه وحياته واغتناما لهذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى فنتذاكر ما ييسر الله تبارك وتعالى مقتنمين وجود بيوفنا الكرام من المشايخ وفقهم الله تبارك وتعالى الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد عمر بازمول والشيخ محمد ابن رمزان والشيخ محمد العنجري وفق الله الجميع فنقتنم هذه الجلسة في أن نتذاكر ما عسى أن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى فأبتدئ بناء على رغبة الإخوان أحب أن أتكلم في مسألتين المسألة الأولى أن أذكر بعد التذكير بتقوى الله تبارك وتعالى أن أذكر نفسي وإخواني في حكم هو في غاية من الأهمية وهذا الحكم هو من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم في كل حال في كل زمن مع كل أحد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكم عظيم الإخلال به فضلا عن أنه يستوجب الإثم فإنه أيضا يستوجب أن يسلب العبد توفيق الله تبارك وتعالى هذا الحكم هو حكم العدل العدل الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالأمر بالعدل وجوب العدل هذا من الأحكام والمسائل المهمة التي يجب أن يتحراها العبد في كل أمر من أموره ولذلك جاء الوعد العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أهلهم وولدهم وما ولوا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والأدلة في محكم التنزيل على وجوب العدل أمر شائع ذكره واضح بل إن العدل لو قيل أن العقول السليمة لو لم يأتي في الأدلة الشرعية ما يؤكده ويثبته لصار من الأخلاق الرفيعة التي تسعى وتتعلق بها كل همم شريف النفوس لكن العدل المقصود هو العدل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فحين نطلق في الإسلام لفظة العدل فإنه لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى معنى عام كما عليه سائر الأمم حين يستعملون مثل هذا اللفظ لا العدل الذي نقصده ونسعى إليه والذين تدين لله جل وعلا بتحقيقه يقصد به تفصيل الأحكام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فهو عدل خاص ليس مفهوما عاما للعدل ولا لفظة عام بحيث يحققه الإنسان بحسب ما يشتهي أو يرى لا أحكام الله جل وعلا المفصلة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي العدل هي العدل الذي يجب أن يتحراه العبد ولو لم يكن في وجوب العدل وتحريه وتأكد وجوبه إلا أن المؤمنين الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم بعد إذ يجتاز الصراط وتكتب لهم النجاة والسعادة ويكونون مهيئين لدخول جنة الخلد فيحبسون على قنطرة بعد الصراط يقتصوا لبعضهم من بعض مظالمة كانت لبعضهم على بعض في الدنيا إذن فالعدل أمر واجب لا يجوز الاخلال به في تقييم الأقوال والأعمال والأشخاص ولذلك كان من ممادح أهل السنة وكان من الأمور التي عرفوا بها عظم متحريهم للعدل حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حين ترجم لابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ما يذكره ابن القيم رحمه الله من أحوال من الأقوال التي ينسبها لقائليها من أهل البدع قبل أن يفندها فذكر رحمه الله انه ياتي بالقول عن صاحبه على وجه يكون خيرا من تصوير وبيان صاحب القول لنفسه ولذلك حاز اهل السنه واهل العلم بالنصر وبالتاييد من الله والتوفيق لانهم عادلين ومن هنا اذكر كون خصمك صاحب بدعة فإن هذا لا يجوز لك أن تظلمه فتحمل قوله ما لا يحتمله من جهة الحكم أو أنك تلزمه بشيء لا يلزمه من جهة ذات قوله فلابد من العدل من صاحب السنة مع خصومه إذا أراد الله تبارك وإذا أراد أن الرب جل وعلا يؤيده بنصره فهذا إذا كان خصمك صاحب بدعة وجب أن تعجل معه ولذلك فأكره كثيرا بعض الإطلاقات التي قد أطلع عليها أو تصلني من جهة نقد الإخوان المسلمين فتجد أحيانا أنهم ينقذون في أشياء تقتضي تكفيرهم من غير بينة ولا دليل ولا وضوح مجرد اتهامات كون المردود عليهم أو المنتقدين إخوانا مسلمون معلومي الظلالة ظاهري يعني رداءة المذهب فإن هذا لا يعني أن يتكلم صاحب السنة في اتجاه نقدهم والهجوم عليهم وتقبيح أقوالهم على وجه لا يراعي فيه العدل فإن العدل واجب هذه مسألة والمسألة الأخرى التي أحب أن أذكر فيها نفسي وإخواني أن الانتفاع بأهل العلم الانتفاع بأهل العلم لا ينقطع ما بقي هذا الدين ولا يستغنى بالكتب والمصنفات وما يسره الله جل وعلا من هذه الوسائل التي بات فيها الطالب يستطيع أن يحوي وأن ينقل من النقول المتكاثرة الشيء الكثير الكثير فإن هذا لا يعني الاستغناء عن أهل العلم وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إذن فإذا كانت الكتب موجودة والمصادر متوافرة فكيف يقبض العلم بقبض العلماء مع بقاء مصادر العلم هذه مسألة ينبغي للطالب الصادق في ديانته وإيمانه وصاحب السنة هو أولى الناس بالصدق في الإيمان وبخوف الله جل وعلا في مسائل العلم فالله عز وجل وصف أهل العلم بخشيته إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما إذن فوجود المصادر والكتب لا يوني أبدا عن أهل العلم والانتفاع بأقوال أهل العلم يعني إذا درس الطالب مسألة ما دراسة علمية شرعية ثم انتهى إلى أن يتبنى قولا ما يكون هذا القول هوقول للععلماء فعلمنه بقولهاؤولاء الععلماء مقطن عن به بأد التي فإن هذا ليس من التقليد المضموم في شيء ولس في ذلك خوج عن مذهب الاتباع هذه مسأرى ينبغي أن تكون واضحة. لكن التي أحب أن أاخن بها قبل أن أحيل إلى مشايخ الكيرم. ان لا يقتدى بهم فقط فيما يدلون به من مسائل العلم وما يرشدون به انما يقتدى بهم في طريقه تعاملهم مع مسائل العلم ومع موافقيهم ومع مخالفيهم كان هدي اهل العلم فانت تنتفع باهل العلم فمثلا الشيخ ربيع بن هادي الذي قدر الله جل وعلا يعني ان يعني نحظى بسماع صوته طال الله في عمره وبارك فيه فمثلا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى سيرة سيرة رجل في هديه في طريقة تعامله كيف يأتي إنسان صاحب سنة يزعم أنه مناصر للشيخ ربيع في دعوته وجهاده ثم يرى طويل صبره على مخالفيه وكبير حلمه على مناوئيه كما رأينا وشهدنا وعشنا مع عبد الخالق وغير عبد الخالق فكيف يأتي من ينتحر مذهبه أو أنه يعلن بالسنة ثم يضرب عرض الحائط بكل هذا التاريخ المشرف الذي هو قدوة في هذا الزمن من الصبر على المخالف ومن الحلم به والحكمة حتى يكون الرد في أوانه وفي مكانه وبعد إذ تستنفذ الوسائل المطلوبة شرعا في إقامة حجة الله حتى يتنزل نصر الله تبارك وتعالى أرأيتم رجلا قام عليه الشيخ ربيع بالنقد ثم بات له عند أهل العلم منزلة عالية رفيعة كل من نقده الشيخ ربيع بفضل الله تبارك وتعالى نقده وقبل الناس والعلماء كلهم نقده بماذاك بالعلم والعدل والسنة لأن الرجود يراد بها الإصلاح فهي فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحيل الكلمة لشيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسدده ووفقه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين فتح لنا أخونا وحبيبنا أبو محمد الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله بابا أحبه أن أنصح فيه نفسي أولا وأن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الباب الذي فتحه فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يقوم بحجته سبحانه وتعالى في الأرض منذ أن بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء وختم النبيون بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم جاء ورثة الأنبياء وهم العلماء وهذا المعنى من بقاء من يقوم بالحجة في الأرض بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمة الحديث قال الإمام البخاري وهم أهل العلم ثم بعد ذلك يجعل الله عز وجل في أهل العلم تفاضلا وتفاوتا في الفضل في العلم في الصبع بالحق في بيانه في الصبر على الحق وفي تحمل الأذى فيتفاضل العلماء في هذا الباب تفاضلا عظيما وقبلهم الأنبياء والرسل وإن كان يشمل, وإن كان يشمل الجميع اسم العالم واسم الصالحي واسم القائم بأمر الله بالحق والعدل كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومن هنا يبرز في أهل العلم من تتوارد أقوالهم في الثناء عليه ويكون من أفضلهم فيما يظهر بالصدع بالحق وَإِنْ كان الصَّدْعُ بالحق يَشْمَلُ جميع أَهْلِ العلم من أَهْلِ السُنَّةِ كل على قدره حينئذ فإن أهل السنة يعرفون لأهل العلم مكانتهم في الجملة ويعرفون لمن برز وفضل في أهل العلم ما يميزه بما فضله الله عز وجل عليه وما أجر الله على يديه من الخير واعتبر ذلك بالإمام أحمد الإمام أحمد رحمة الله عليه بواب ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل فقال باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل أي أنهم يعرفون الرجل صاحب سنة وأنه يدخل في مسمى أهل السنة بعلامة حبه للإمام أحمد فهل يقال إن هذا من باب الغلو وهل يقال إن هذا من باب التعصب للرجال وهل يقال إن الأئمة حين يضعون أحمدا في هذه المنزلة يحتقرون عياذا بالله سائر أئمة أهل السنة هذا لا يقوله إلا مغفل لم يعرف ما كان عليه السلف إنما يجعل الله جل وعلا السابقة لمن؟ قام بأمره تبارك وتعالى على وجه لم يقم به غيره على مثل ما قام به هذا حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب المفاضلة بين الصحابة هذا صريح القرآن قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل لوعد الله الحسنى فالوعد بالحسنى لكل الصحابه رضي الله عنهم لكن من انفق من قبل الفتح وقاتل هو افضل واعظم درجه من الذين انفقوا من بعد الفتح سواء قيل المراد بالفتح فتح مكة أو قيل المراد بالفتح هو فتح صلح الحديبية كما ذكر الطبري كلا القولين إذن فالتفاضل كلما زاد الإخلاص وكلما زاد الرجل في الدعوة إلى الحق والصبر عليه كلما ارتفع قدره بين أهل السنة وصار علامة بين أهل السنة يفرق من خلال هذا الإمام كأحمد بين السني وبين المبتدع لذلك قالوا إذا رأيت الخراساني يحب بن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة واذا رايت الشاميه يحب الاوزاعي فاعلم انه صاحب سنه واذا رايت المدني او المديني يحب مالكا فاعلم انه صاحب سنه فمن هنا يجعلون حب ائمه اهل السنه البارزين علامه على أن محبهم ومتبعهم من أهل السنة بل يقولون أيضا وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ولذلك فإن هذه القاعدة وهي الامتحان بأئمة أهل السنة قاعدة جرى عليها الأئمة يمتحن الرجل بحبه لمن برز وصار رأسا وعلما في الحق لأهل السنة فيعرف السني من المبتدع بهذا وهذا من ضمن ما يبين من خلاله صاحب السنة من صاحب البداء وَلَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الشَّيْخَ رَابِيعًا وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْهُدَى من أهل العلم في زماننا من أئمة أهل السنة وقبل زماننا أكرم الله عز وجل هؤلاء الأئمة بالقيام بالحق فكان مما ينبغي له أن يقتدى بهم في العلم والعمل وأنا أذكر أمثلة مختصرة تتعلق بخلق أئمتنا من ناحية العلم ومن ناحية العمل فقد رأيت والدنا الشيخ ربيح حفظه الله في مواقف على قدر المدة التي خالطته فيها فرأيت من ذلك ما يعجب له الإنسان فمن ذلك أنه في مجلس ما اختلف بعض الطلاب وتنازعوا في بعض الأمور وكنت حاضرا في هذا المجلس فاشتد بعضهم على بعض في بعض الأمور فقال أحدهم يا شيخ هذا تكلم فيي وقال الآخر يا شيخ هو أيضا تكلم فيي وحصل بينهم ما حصل فسمعت الشيخ يقول يا أبنائي أنتم الآن لا تصبرون على بعضكم البعض. والله لو أن أحدا قتل أبنائه ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. لو أن أحدا قتل أبنائه ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. وهذا مما تخلق به أهل العلم كما حدثت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرومات الله فإذا انتهكت حرومات الله لم يقم لغضبه شيء من تقم لنفسه قط وهذا الخلق والحمد لله وجدناه في أئمة أهل العلم على تفاوت بينهم في ذلك ومن تلك الأمور أن بعض الناس تكلم في الشيخ بكلام لا ينبغي فقال الشيخ والله ان لا نبلع امورا كالجبال فنبلعها لمصلحه الدين نبلعها لمصلحه الدين وهذا من الاداب التي ادب الله بها عباده محمد الرسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ على الكفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فهذه الرحمة بين أهل السنة والحلم والصبر والأدب وانظر إلى ما في صحيح البخاري لما دخل على عمر رجلان فقام احدهما وقال كلاما خشنا لعمر رضي الله عنه فعلاه عمر بالدره الخشبه العصا فقال له الاخر يا امير المؤمنين ان الله يقول خذ العفو واامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين قال فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها عمر مع شدته في الحق ومع طبعه في الشدة في الحق ولكنه حين تليت عليه الآية مع غضبه أمسك ووقف كيف كانت أخلاق هؤلاء ولما جاء عمر في الصحيح فوجد خشبة معروضة في الطريق فقام ونزعها فجاء صاحبها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي وحدثه بالحديث فقال والله لا تضعها لا تضعها إلا على كتفي اتباعا للسنة وانقيادة لذلك أخلاق العلماء وآداب أهل العلم في السلوك والتربية هي ضرورة من ضروريات طالب العلم هذا إذا أراد طالب العلم أن يكون علمه من العلم النافع وأما ما يتعلق بالصدع بالحق وببيان المنهج السلفي دون مواربة ودون مداهنة في تخذيل أهل الحق وإضعاف الحق فلقد أكرم الله أئمتنا بخير عظيم من ذلك ومن ذلك تأمل خلق العلماء حين حضر العلامة الفقيه الإمام فقيه أهل السنة العلامة الشيخ ابن عثيمين فجمعه مجلس مع العلامة المحدث الشيخ ربيع رحم الله من مات وحفظ الله من بقي فتكلم الشيخ العلامة ابن عثيمين وقال إنه لا ينبغي للمسلمين أن يتفرقوا فيقال هذا إخوان مسلمون وهذا تبليغ وهذا كذا وهذا سلفي إلى غير ذلك بل الواجب أن يجتمع المسلمون كلهم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف فلما فرغ الإمام العلامة بن عثيمين من كلمته استدرك عليه أخوه الشيخ العلامة المحدث ربيع فقال إن ذكر السلفيين أنهم من الفرق كالإخوان يذكرون مع الإخوان والتبليغ وكذا هذا ظلم للسلفيين وهذا لا يجوز فإن السلفية هي منهج الحق وإن السلفيين وتكلم وتكلم فبعد أن انتهى الشيخ من كلمته عقب الإمام ابن عثيمين بالموافقة على ذلك النقد في مجلسه وفي وجهه وهذا من باب الصدع بالحق ومن باب التمسك بالحق وأن من أخطأ من أهل العلم ولو في العبارة ولو لم يقصد فإن من الواجب أن يبين الحق وأذكر سألت الشيخ ربيعا فقلت له الشيخ ابن باز كان ينصرك فقال كيف كان من أشد الناس نصرة للحق فقال دعاني في يوم وقيل لي الشيخ ابن باز يريدك لأنه يريد أن يذكر لك نصيحة له قال فذهبت إليه فقلت له بعض إخواني قالوا أنك تريد مناصحتي فأنا جئتك Likai tanshanei Qala navam Ya raby'i Ruddh ala kulli man khālfa al-sunnah Walau khālfa al-sunnah ISBN Bāz Farruddh ala ibn Bāz Yakṣidu nafsa Ya raby'i Ruddh ala kulli man khālfa al-sunnah Walau khālfa al-sunnah ibn Bāz Ruddh الإمام الفقيه المحدث أحمد بن يحيى النجمي كان له رأي رحمه الله في مسألة من المسائل المعروفة وهي مسألة العذر بالجهل فذكرت للشيخ قلت يا شيخنا وقفت على بعض الكلام استشكلته للعلام الإمام الشيخ أحمد النجم رحمة الله عليه في مسألة العذر بالجهل قال نعم يا ولدي كان له رأي في المسألة وناظرته على هذا الباب وأشار إلى باب غرفته والمدخل بين باب الغرفة وبين باب الحمام قال فوالله الذي لا اله غيره رجع عن قوله وهو واقف رجع عن قوله في هذه المساله واقر بمساله العذر بالجهل والله ما جلسنا حتى رجع في المناقشه ونحن واقفون على هذا المدخل واشار الى الباب والنجم يعده الامام ربيع من شيوخه ولما كان الإمام ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة الفقيه المحدث كما يسميه ربيع يقول ابن باز فقيه محدث كان في زمن من الأزمنا فكان الشيخ ابن باز يثني على جماعة التبليل قبل أن يرجع إلى فتواه الأخيرة التي موجودة بصوته في دروس شرح المنطقة لابن تيمية الجد التي شرحها في الطائف وكان هذا قبل أن يموت الإمام ابن باز بما يقارب السنتين وهي مسجلة بصوته حين سئل عن جماعة التبليغ والإخوان فقال بأنهم يدخلون في الثنتين والسبعين فرقة الفرق الهالكة فكان قبل ذلك بسنين يثني في الجملة على جماعة التبليغ مع تحفظه العلامة بن باز على بعض أخطائهم وهذا ما زال موجودا في فتاويه القديمة في مجموعه يقول الشيخ ربيع فذهبت إليه وجلست معه وقلت يا شيخ إن الناس ينتظرون كلمتك ويصدرون عنها كما كانوا ينتظرون قول أحمد يعني أحمد بن حنبل قال وهذا واقع لا نستطيع أن نرده يقول فقال لي ماذا عندك فيهم قال فحدثته عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا إلى أن انتهى الكلام فقال الشيخ ربيع للإمام بن باز رحمه الله أستحلفك بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره أحد من هؤلاء الذين يعتقدون بهذه المعتقدات وجاءوا هنا بلغك عنه أنه رجع إلى الحق أو ترك اعتقاده الباطل في كذا أو كذا فقال الشيخ بن باز لا والله لا والله فما زالا يناصح التلميذ أستاذه لأن الشيخ بن باز درس الإمام ربيع درسه الإمام بن باز رحمة الله علي وهو شيخه بل هو من أجل شيوخه فما زال يراجعه ويناصحه حتى رجع إلى الحق الذي قد غاب عنه بعضه في هذه المسألة فيما يتعلق بتقييم الجماعة بحسب ما كان يبلغه من أخبار الثقات عنده وهذا لا شك أن باب الاجتهاد في هذا ما لم يأتك جرح مبين فإن لك من العذر على قدر ما غاب عنك إذا لم يتيصر لك معرفة, معرفة الجرح في هذا مع تقصدك للحق ومع تمسكك بالأصول السلفية هذه نماذج بعضها يتعلق بالتربية والخلق وبعضها يتعلق بالمنهج العلمي والتقصيل في التعامل مع المسائل ولذلك رحم الله الإمام الألباني وأختم هذه الكلمة بعبارة الإمام الألباني حين سئل عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي الذي ألفه سفر الحوالي فقال هو في غاية السوء في غاية السوء قال الإمام الألباني وقد كنت قبل ثلاثين عاما أسمي جماعة التبليغ صوفية عصرية والآن بدأ لي أن أسمي هؤلاء يقصد سفر وجماعته وسلمان العودة والآن بدل أن أسمي هؤلاء خارجية عصرية ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا وأعيد العبارة مرة أخرى سئل الإمام الألباني عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي قال غاية في السوء وقد كنت أقول في جماعة التبليغ قبل ثلاثين سنة صوفية عصرية والآن بدأ لي أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا وأعظم من كلمة الألباني كلمة العلام بن عثيمين حين سئل عن ربيع فقال بن عثيمين هذا يذكرني حين سئل إسحاق عن أحمد أو العكس قال أَوَ مِثْلِي يُسْأَلُ عن أحمد أحمد يُسْأَلُ عن أمثالنا وأنا أقول انطلاقا من هذا إن مِثْلِي لا يُسْأَلُ عن الشيخ ربيع بل الشيخ ربيع يُسْأَلُ عن أمثالنا فهؤلاء عرفوا ربيعا كما عرف أحمد أهل السنة وفق الله الجميع أزاكم الله خير اسمحوا لي توضع الآن جزار الله الشيخ خالد خيرا على ما قال وَبَارَكَ فِي والآن لنتقل إلى كلمة الشيخ الضيف العزيز الكريم أحمد بن عمر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 وأشهد أن محمد عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الليلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين أعمالنا وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السنة واتباعها وأن يجعلنا من أهلها قولا وعملا واعتقادا وأن يجنبنا البدع والفتنة ما ظهر منها وما بطن وأتشرف الليلة بالحديث معكم وإليكم بل وأتشرف بالدخول لأول مرة في دولة الكويت حرسها الله من كل سوء وجعلها ذخرا للمسلمين وأشكروا الإخوة جزاهم الله خير إخواننا المشايخ على ما تفضلوا به من معاملة حسنة وضيافة طيبة وتقديم للكلام قبلهم فهم أهل للكلام بإذن الله عز وجل ولكن هذا طلبهم فأقول بارك الله فيكم ولا أريد أن أطيل كثيرا عليكم مذكرا نفسي وإياكم من الأمور المهمة للسلفيين ومن الأصول العظيمة التي يتوارثها العلماء بينهم أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا ألا وهو الالتفاف حول العلماء الكبار والرجوع إليهم في فهومهم للنصوص الشرعية وفي فهومهم للدين ليس فقط ترجع للعالم في النص أو في المسألة المنصوصة بل ترجع أيضا للعالم وتقدم كلامه ورأيه على كلامك وعلى رأيك أو رأي من دونه في المسائل الاجتهادية وليس هذا تعصبا وليس هذا تقديسا للأشخاص بل هذا, هو منهج السلف بل هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون ويرجعون إلى كبارهم فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى أصحاب الحلق ورآهم على أمر في ظاهره خير من كونهم يذكرون الله ولكنه أنكره ووجه إنكاره له أنهم فعلوا أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ماذا فعل أبو موسى الأشعري ذهب إلى عبد الله بن مسعود وانتظر خروجه وعرض عليه المسألة قال ماذا قلت لهم قال انتظار رأيك ويعني وكلامك فلما ذهب إليهم ابن مسعود أنكر عليهم فانظر كيف أن أبا موسى الأشعري وهو عالم انتظر كلام من هو أعلم من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإذا قيل عمر فذاك الرجل الذي يخافه الشيطان ويفرق منه وإذا قيل عمر فذلك الرجل الذي ملئ بالإيمان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء في عهد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين لما قتل القراء ماذا فعل عمر لم يذهب ويجمع القرآن من تلقاء نفسه بل ذهب إلى أبي بكر واستشاره وأشار عليه بجمعه ماذا قال له أبو بكر؟ قال له كلمة عظيمة كيف أصنع أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم فما زال عمر يراجعه حتى فتح الله على قلب أبي بكر فجمعوا القرآن فانظروا إلى هؤلاء لم ينفردوا بأنفسهم عن من هو موجود في عصرهم وهو أكبر منهم وهو أكبر منهم فرجعوا إلى العلماء الكبار وقدروهم واحترموهم ولم يتقدموا عليهم لذلك انظر إلى من شئت ممن ضل عن المنهج السلفي تجد أنه لابد أنه اشتهد وقدم رأيه وقدم الصغار على الكبار أبدا لابد أن يقع في هذا المزلق العظيم فالالتفاف حول العلماء أمر مهم وإذا كانت الليلة وإذا كان الجميع في هذه الليلة ننتظر كلمة من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فلا مانع أن نذكر شيئا من مواقفه حفظه الله تعالى كما ذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم متفرد في هذا الباب في المجال الذي فتح الله عز وجل عليه في مسألة الجرح والتعديل ومسألة نقد الجماعات ومسألة الرد على أهل البدع والأهواء بمختلف أصنافهم وأشكالهم الالتفاف حول, حول هذا العالم وحول إخوانه العلماء الكبار أمر عظيم يربي طلاب العلم على أشياء كثيرة منها تواضعه تواضعه فمع أنه درس على العلماء الكبار ومع أنه حفظه الله تعالى عنده من الطلاب الكثر الشيء الذي لا يعد ولا يحصى وعنده من ثناءات العلماء ووصف ووصفهم له بالعلم بل وبالرسوخ في الدين والتفرد في هذا الباب الشيء الكثير وأيضا عنده من تسديد المواقف مواقف يسدده الله عز وجل فيها فيصيب الحق وعنده أيضا غير هذا وهذا من الكتب الكثيرة التي ألفها حفظه الله تعالى ومع ذلك يتواضع ويراجع العلماء ويقول ننتظر كلام العلماء ولا يتقدم على العلماء يقول الفوزان موجود بل كما تعلمون قوله الأخير أنه سأل الله أن يقبضه قبل موت الفوزان واللحدان رجل،, رجل إمام عالم يقول مثل هذا الكلام أيضا لم يغتر بنفسه ويتفرد ويقول لي رأيي وأذكر تماما حفظه الله تعالى مرة من المرات جمع بعض المشايخ السلفيين وحضرت انا فسمعت كلامه معهم يعرض عليهم الكلام بعضهم أصغر منه وبعضهم قريب منه والكبير هو الشيخ ربيع أعلى منه جزما ومع ذلك يعرض عليهم الكلام والمسائل يريد أن يأخذ رأيهم وتأييدهم وهل هو مصيب أم لا وكان العجيب في, في تلك الجلسة أن الجميع قالوا يا شيخ قل ونحن وراك قل يا شيخ نحن نعرف أنك صاحب سنة وصاحب حق وصاحب دعوة ترانا وراك يا شيخ لا تنتظر رأينا لا تعصبا لك ولكن لنا لأننا نسير على منهج السلف ونعرف قدرك فلم يحمله أو تحمله هذه الأمور على رفعة النفس وعلى العظمة وعلى التفرد وعلى أن يقول هذا رأي من أراده فله ومن لم يريده فلا, يعني فلا نظر إليه لا يراعي هذه الأمور كلها وهذا من عظيم تواضعه حفظه الله تعالى أيضا فطنته وذكاؤه تأتي الأمور تأتي الفتن فيسمعها الشيخ مثلا ويقف في وجهه ويردها ويبين المزلق في مثل هذه الأبواب وأن هذا الباب خطير مثل مثلا تنبيهه حفظه الله تعالى على مسألة الموازنات وأن ذكر أخطاء أهل البدع من الظلم هذه المسألة نبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة في تعريف الظلم في أن الظلم تنقص الآخرين أو عدم اعطاهم حقهم ماذا بأهل السنة في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فالم... فال... فالمبتدع لو زكيته ظلمته واضح بينما مع مذهب المعتزلة أن تذكر الحسنات والسيئات هذه المسألة خطيرة تنبه الشيخ حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب أهل البداء وهذا من فطنته أنا كطالب علم لو أردت أنا أنفرد أقول والله في سيرة, في سيرة علامة النبلاء يذكر الحسنات والسيئات وفلان يذكر وفلان يذكر فقل لا لا لعل الشيخ في هذه المسألة أخطأ وأتابع أهل الأهواء والبداء لكن لو أني ملتف حول هذا العالم وأرجع إليه وأستفيد منه فإن هذا بإذن الله هو مذهب السلف ومذهب السلف عصمة لصاحبه مذهب السلف الذي يسلكه يعصمه الله عز وجل بإذنه تعالى. أما الانفراد انما يأكل الذئب من الغنم القاصية أيضا في الرجوع للعلماء الكبار غير ما ذكر من كونه مذب السلاف وكونه عصمه وواء إلى آخره تربية للنفس وحفظ للنفس للنفس من أمر آخر أريد أن أتكلم عليه وهذا الأمر الآخر كالأمر الأول في كون صاحبه الذي يقع فيه من السلفيين يخرجه عن السلفية ويبعده عن الصف السلفي ما هو هذا الأمر الآخر؟ أن يحذر السلفي عاميا كان او طالب علم من الانفراد والاعتداد بالنفس من الانفراد في المسائل العلمية من الانفراد عن إخواني السلفيين يمشي لوحده لا يزاورهم لا يتصل بهم لا يكون معهم في أمورهم ويعينهم ولا يسمع ما عندهم من حق هو سلفي لكن لي منهج خط آخر يسير عليه انحراف بلا شك إما إلى حدادية إما إلى إخوانية إما إلى شهوانية ودنيا فتن هذا الأصل الذي يضيعه بعض الشباب السلفيين يقعون في هذا المزلق ما هو الأصل الأصل أن تكون مع, مع الجماعة ولا تخرج عنهم ولا تنفرد عنهم أبدا التفافك حول العلماء هذا أصل قد تلتف حول العلماء ولكن بعد ما تخرج من الع... من, الع... من عند العلماء تنفرد بنفسك لا بد أن تكون مع الجماعة الجماعة العلماء الجماعة إخوانك السلفيين الجماعة الحق تلزمه لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمته العظيمة السنة عندنا الاتباع ما قال السنة عندنا الاعتداد بالرأي أو ما تراه أنت صوابا لا السنة عندنا الاتباع أن تتبع فأنت تابع لست متبوعا ولا تطلب لنفسك في يوم من الأيام أن تكون متبوعا فإنك تخذل لأنك لم ترد بهذا وجه الله عز وجل كل السلفيين المفترض فيهم أن يكونوا دعاة إلى الله لا دعاة إلى أنفسهم أن تنظر في نصرة الحق لا في نصرة نفسك بعض السلفيين لمآرب في نفسه ولأمور شخصية يحمل بعض المسائل في صورة علمية ويطغى ويظلم إخوانه في صورة اتباع الحق ونصرة الحق وهو كاذب في هذا فلا يوفق في, في تلك المسألة فتجده قد يرمي إخوانه بالظل ويرمي إخوانه بالوقوع في, في, يعني في أمور مخالفة لمنهج السلف وهو الذي خالف السلف لهم هم تصار أمرهم إن سلم له أخطأوا مع اجتهادهم فهم معذورون أما أنت فلا لست معذورا لأنك متعمد القاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل أخي فالذي يحرص على إضلال إخوانه أو الطعن فيهم لو أصاب الحق فهو مخذول لأنه ما أراد الحق من جهة كونه حقا إنما أراد أن ينصر وينتصر لنفسه فلا تختروا ببعض الشعارات البراقة فلان خالف منج السلف الصالح في المسألة الفلانية وأنا من باب نصرة الحق وبيان الحق أرد على فلان وأكتب وأكتب تجي تنظر للمسألة ما يبحاجة لهذا الكلام كله أنت حملت الكلام ما لا يحتمله ماذا تريد أنت من إخوانك السلفيين من هؤلاء المشايخ السلفيين وراء الأكمى ما, ما وراءها ما الذي جره لهذا انفراده اعتداده بنفسه يصحح أحاديث أو يضعفها صححها الألباني صحح عليها العلماء الكبار منهج في التصحيح والتجريح واضح يصح عليه العلماء الكبار ياتي هذا ويضعف الأحاديث تلو الأحاديث مما نعرف أن الألباني وغيره من إخوانه قد صححوا هذه الأحاديث يسير على منهج المليبارية في الطعن في الأحاديث النبوية منهج ضال فاسد في صورة إنسان سلفي متفرد عن إخوانه معتد بنفسه فضل وأضل فضل وأضل إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل لذلك يا إخواني لا تنظروا فلان والله يكتب والله كذا انظروا إلى حاله انظروا إلى حاله هل هو مع إخواني السلفيين هل يقول بقولهم هل يناصرهم هل له اجتماعات معهم يعرفونه ويعرفهم هذا إن شاء الله على خير أما الانفراد هذا إياكم والله أنا أنصح نفسي وإياكم لا تغتروا بأنه عنده مقالات وكتب وكتب وفلان أثنى عليه الشيخ ربيع قد يثني الشيخ ربيع على مقال لكن ما يدري عن هذا الرجل أو قد يثني حين حين أثنى عليه وكان على خير ثم انفرد وصار على شر لا يعتد بهذا الأمر لا يعتد الشيخ ربيع الله يحفظه وهذا من الأمور التي أردت أن أنبع عليها والآن جاءت مناسبتها حريص على طلابه حريص على إخوانه يسأل عنهم إذا غاب فلان ليش ما جاء عسى خير فينه ليش ما نرى يقول والله شيخ حصل له كذا الله يعينه, الله يعينه. ثم إذا, إذا جاء أهلا فينك عساك طيب افتقدناك ياتيه من, من من الجزائر ياتوه من من اوبا من كذا بعض الاخوه ومن من يعرفهم الشيخ ويعرف دعوتهم فإذا جاء جاءه الطلاب سالهم كيف فلان ماذا حصل مع فلان انت معهم ولا انت معهم لا تنقطعوا عن اخوانكم كونوا يدا واحده هكذا الشيخ حفظه الله تعالى يربط طلابه على عدم الانفراد وانما يأكل الذئب من الغنم القاصي هذا حديث نبوي فالذي تجده منفردا عن إخوانه فاحذر منه وهذا أصل سلفي لأنه من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا من أخفى عنا ألفته لم تخفى علينا بدعته هذا صاحب هوى عنده خبيئة سيئة قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم اجتمعون في الخفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة ما أريد أن أسمي اسماء لكن بالإشارة أظن الكلام واضح وعندكم هنا في الكويت لها شيء من الظواهر في هذه الأمور فتنبهوا بارك الله فيكم ولا تختلط عليكم الأوراق أوراق أهل الحق بأوراق أهل الباطن الأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه وهو أيضا من الأمور المهمة وتابعة لما سبق الحذر من دعاة الفتنة والحذر من دعاة الأهواء وإن تظاهروا بالتسمية بالسنة وإن تظاهروا بنصر بنصرة السنة لا تغتر تعرف الشيخ ربيع تعرف أنه أثنى على فلان وفلان وهم معرفون من خواصه وهم سلفيون يأتيك أناس آخرون يتظاهرون بالسنة والسلفية فتذهب إليهم فتذهب إليهم وتترك المعروفين احذر فإن هؤلاء دعاة فتنة لا دعاة جماعة لو أرادوا الجماعة لكانوا مع إخوانهم انفرادهم واعتدادهم برأيهم سبب لضلالهم إظهارهم للسنة والسلفية لا يعني أن تنخرط معهم انتبه واحذر فإن هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم الصراط المستقيم خط مستقيم رسم صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن يساره فإن رسمها بدأها من هنا لا بدأها من نفس الخط فهم في البداية قريبون من القرآن في البداية قريبون من الخط المستقيم لكن لا زالوا في بعد عن الخط المستقيم ولاحظ أن الخط المستقيم ما الذي يحصل معه انفراد وبعد ولاحظ أنه في قرب من الحق ثم لا زال في البعد ولذلك قال البربهاري كلمته التي تعتبر من الأصول السلفية المعتبرة واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا احذر انتبه مسألة الدين إما أن تموت لا قدر الله على, على بدع اما, إما أن تموت أسأل الله عزيزي أن يميتني وإياكم على السنة والعمل بها وأن نكون من أهلها وإما أن تموت إذا خالفت السنة على بدع وضلالة فقبور أهل السنة روضة من رياض الجنة كما قال الإمام أحمد ولو كان عندهم تقصير في أمور يعني في الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي لكن مدام أنهم على السنة فهي روضة من رياض الجنة وقبور أهل البدعة فهي حفرة من حفر النيران ولو كانوا من أهل الطاعة والاجتهاد لا تغتر أديكم مثال واختم به هذا الكلام أما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا بل ذكر للصحابة ونحن تبع لهم ذكر لهم وذكر لنا أناسا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وقراءتنا للقرآن إلى قراءتهم وصيامنا إلى صيامهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال صلى الله عليه وسلم لان وَجَدْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَالٍ وقالهم شروا الخليق تحت عديم السماء أو شروا قتلى تحت عديم السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة لا تختروا بصلاتهم لا تختروا بصيامهم لا تختروا بقراءتهم للقرآن ولو كان ظاهرهم أنهم مشتهدون أكثر منكم لكنهم منحرفون عن الحق فلا تختر بأناس يدعون السنة وهم منحرفون عن السنة أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عما يصخطه ويغضبه منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاء الله الشيخ أحمد خير الجزاء على ما أفاد ونسأل الله تباره تعالى أن يبارك فيما قال وينفع والآن نحيل الكلمة بحسب ما طلب الأخوة طبيرات نهائية الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونفع به واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أستعكم الله بالخير جميع الحمد لله as والسلام wa s-salām وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد هذه الليلة ليلة النصف من شهر صفر لعام 34 و و في هذا المخيم المبارك مخيم الشيخ محمد العنجري وإخوانه وفقهم الله في الكويت أتينا زيارة وللسلام على الإخوة وفرحنا عندما سمعنا أن هنا لقاء هذه الليلة عبر الهاتف مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وتكلم الإخوة بشيئا من مآثره وأنا أقول الحمد لله أن الشيخ مهب بيننا ولا ولا يخلينا نتكلم كذا لكن هو غائب الله يحفظه ويوفقه ونحن نذكر أخبار له بإشهادة إطراء ولكنها يعني أمور أن يمكن بعضكم ما يدني عنها الناس يعرفوا الشيخ بعد الأحداث والكويت تعتبر يعني تاريخ الكويت تعتبر تاريخ فحال ما حصل من طاغية العراق صدام حسين الهالك تجاه الكويت وذهاب الكثير وما حصل من الاستعانة يظن البعض أنها هي بداية ما حصل الشيخ ربيع بن هادي معروف عند أهل العلم From Geschichte From the 70s, the 50s Those two Israelites geschätts about their death The many wish้า ś Shoots, leaders, and assistants, and demonstration Rェ akan his从 임kernia teknologi iferall els 전ik tennem をерт翰の方向 منjasjem El 95 Этоеп disay in the church その後 ذهابهم ودعوتهم وحرصه قديم صاحب سنة أما ردوده فهي أيضا قديمة على بغدة وعلى الغزالي وعلى غيره ولما حصلت أحداث الخليج وأفتا من أفتا بعدم الاستعانة ألف رسالته صد العدوان صد عدوان الملحدين حكم الاستعانة بغير المسلمين حصل في وقت تلك الرسالة أن كان اجتماع عندنا في الشرقية الدمام وكان الشيخ حاضر وتلك الأيام كأنما لا يريدون الشيخ أن يبين كثيرا من الأمور وكانوا لو لوعن بهم السرورية وكان ذلك اللقاء في مجلس أخونا الشيخ رياض بن عبد الله البرك في حضر الشيخ وكان المجلس مريء بالسرورية والسرورية تنظيم ليه بشي خيالي وله بواحد عنده فكر محد يتبعه لا هو صاحبها يقول عندي جماعة عندي واذكر قبل غزو الكويت اذكر قبل غزو الكويت كنا عند شيخ نجع له في الجنة الشيخ مقبل من هذه الواتف قال أتانا سرور ما تعرف سرور قلت قال أتانا يدعو إلى جماعة وعنده حزب فهو عنده حزب وعنده جماعة وعنده تنظيمهم فهؤلاء أكثرهم وإن سمعوا كلمتي هذه فهم يذكرون ذلك المجلس وهم الآن رؤوس كبار في المنطقة, عندنا في المنطقة الشرقية رؤوس كبار ولهم أتباع وهم يذكرون تلك الحادثة كما أحدثكم بها الآن وكان مجادلة منهم في المجلس وارتفعت أصواتهم في مناقة الشيخ لعله ينثني لعله يرجع وأحدهم مقيم منذ زمن في المنطقة الشرقية وهو لا يحمل الجنسية السعودية لكنه يعامل بأشياء كثيرة وكان حاضر في المجلس فكان للشيخ مناصحة للجميع فأراد أن يختلي بالشيخ قال يا شيخ الطلبة العلم يحاربون ويهددون قال من وين أنت فذكر بلده قال لي ماذا تأتي إلى هنا للبلد التي تحارب العلم طلبة العلم ارجع إلى بلدك التي أتيت منها لعله يكون هناك تقدير لك فيه وكان ذاهبا به فذاك المجلس كان يعني سبب في تغير كثير من الشباب في بعض أمورهم أنا من تأثر في ذلك المجلس كثير من الأخوان يحبون الخير يحبون السنة يحبون الدعوة لكن كان هناك لهم بعض الناس مناهج خفية ونحن يظهرونها ذلك المجلس كان مجلس خير وبركة وانا ممن استفاد في ذاك المجلس كان حاضر, حاضر المجلس جملة من أخواننا ممن لهم الآن أيضا جهود في نشر السنة في المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن عذرا لكن أحيانا بعض التاريخ يخير دهين ويحرق ساكن ولكن هذا العالم ظلم الله ظلم يا أخوان هو الله ناصح ولا أزكي على الله في صدق ولذلك تأثر كثير من الخوان بل حتى مخالفين يعلموا انهيبته قدرة ولا أخفيكم كان بعضهم ما يتجر يرد عليه لأنه يعرف أنه على هدى وأن المردود عليه على هوا حصل في ذاك المجلس هذا الموقف موقف آخر زارنا في الجبيل أيضا بعدها بمدة فحصل أنه كانت له محاضرة بأهمية العلم والعلماء في جامع عثمان بن عفان في الجبير الصناعية في منطقة الفناتير قبل المحاضرة بساعة بعض القائمين على شؤون الدعوة الله يهديهم غيروا الموقع لأن كان في قلب المدينة غيروا الموقع وجعلوا في مسجد عبدالله بالمسعود وهم يسمعوا كلامي هذا سيذكرونها تماما غيروا إلى مسجد عبدالله بالمسعود وكان في الصناعة المساندة في منطقة لا يوجد فيها أحد وسبحان الله امتلأ المسجد وتكلم الشيخ عن العلم وهمية العلم, وهمية العلم, وهمية العلم وهمية العلمة وبعد المحاضرة قام مجموعة من جهة خيرية لجمع التبرعات لإفغانستان فتكلموا إذا بالشيخ يقطع حديثهم فذاك الوقت كان اجتماع حكمة يار ومن على حياة الشيخ جيلة في الجنة الشيخ جميل الرحمن يوم اجتمعت عليه الأحزاب كيف يجمع التبرعات لهاء ذاوة ثم كانت بداية الكلمة فالرد على الجهاد الأفغاني بشيء من الألانية وأفتى بعدم جواز دفع التبرعات التي على إثرها أفتى أكثر علمانا بأدم دفع التبرعات لهم من بعد تلك الحادثة أنا سأتكلم عن مواقف كان للشيخ فيها سبق وأولوية ولا أخفيكم تابعه كثير من المشايخ عاد من المسائل التي كان له فيها بيان فحصل ما حصل من ردود الأفعال ولكن كان صدى ذاك الرد صد قوي جدا صدى قوي جدا ليس على مستوى فقط جبيل أو المنطقة الشرقية بل ولا على مستوى المملكة بل انتشر قبل ان تأتي وسائل نقل المعلومات السريعة سواء الشبكة العنكبوتية او الوسائل الاجتماعية الآن التي تنتشر كالفيسبوك وتويتر وغيرها كان ما يسمونه بالشريط الأبيض ومعنى الشريط لا بيظل كان الأخوة جزاهم والله خير يتعاونون ويشترون ما عندهم تسجيلات ما عندهم وسائل وصول الكلمة أو إيصال المعلومة فقط حافظات الصوت من خلال التسجيل ونشرها ولا عليها لا استكر مؤسسة ولا شركة ولا منتج ولا تسجيلات أخوان يسجلونها وينشرها للناس بالمجان ومع ذلك بالمجان ويحذر منها فكان فكان الانتشار هالأثر في اتضاح كثير من الأمور والغبش وحصل ما حصل بعد ذلك من قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه ومعروفة قضية الأفغان وما حصل فيها وكثير من الكلام الذي تبع تلك الأحداث المواقف كثيرة بعد تلك الأيام توفي صاحب الردود رحمة الله عليه الشيخ حمود ويجري لكن بعضكم ما يعرفه من حيث المشاهدة ويعرفه من خلال كتبه الشيخ حمود قبله الشيخ سليمان بن سحمان كان يسمى صاحب الردود هكذا اسمه صاحب الردود لهكثر من ثلاثين واربعين رد الشيخ حمود كذلك ردوده إلى قرب الخمسين فلما مات الشيخ حمود اتصلت في الشيخ جاله موفق حيث ما كان قلت يا شيخ بلم شتو في الشيخ التويج اللي الردود والله يعينك في حمل الرايه يا شيخ والله بك يا اخوان الله يعينك يا شيخ اتق الله في اهل يا شيخ هو موفق وكل كتاب من كتبة له قصة كل كتبة التي أولفها له قصة وهناك همسة أجعلها في أذن أخواني وإن شئت أن أقول أبنائي من طلاب العلم كان الشيخ إذا كتب كتابه ما ينشره يرسله على العلماء حتى ردودة يرسلها على العلماء حتى من ضمنها رد على العودة لكن بعد ما رد على العودة تبين للشيخ الخلل أنه ليس في هؤلاء الفروع إنما هو في رأس وهو سيد قطب فبدأ كتاباته في سيد قطب فكان له السبق في بيان من سيد قطب لأهل العلم وتبعه أهل العلم على ذلك فتبين لهم هذه المدرسة الخفية التي نخرت في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم ولذلك هذا الغضب الشديد من الإخوان المسلمين بجميع فروعها لأنه نقض العرش عرشهم الذي أرادوا أن يثبتوه قد هده وبيّم ما هم عليه والحقيقة كل ما كانوا يقعون فيه فالحكام في ها هم يمارسونه في إنموذجهم الذي يوجد الآن أيها الإخوة يعني معاثر الشيخ والأحداث القصص اللي مرت ابنه كثيرة ولو كان هناك إعداد لهذا الحديث قبله هذه اللحظة في أشياء كثيرة لا في أمور كثيرة الكويت معروف جهود الشيخ في إصلاح أحياء التراث إلى درجة أن بلغ الأمر ما بلغ قبل هذه الأمور ألف كتابه منهج الأنبياء قبل هذه لأنا قلت لكم ما من كتاب من كتبه إلا ولهيش وله قصة وينشرها هذه الكتابات إلى أهل العلم وإذا حظي بتقدمة منهم جعلها وأحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقة وإذا أتى شيء من المذاكرة فيها يستفيد إلى درجة أن أهل العلم يوصونه وينصحونه مسألة كذا, مسألة كذا. إلى درجة أن مفت المملكة العربية السعودية كان يرسل بكتابات بأن انظر ماذا قال فلان وردعني وموجودة شيء ليس فقط يقال إنما أشياء مثبته موجودة يا طلبة العلم هذا رجل الناصح وأقول لماذا هذه الحملة الشعوى على هذا الرجل مع وجود الكبار يرونه كبير فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله Fyettīy من بعدهم homm nækirat. Fetīgid hæolæg elkibar, hæolæg elkibar, indhælhæl dæn nabitah, bædæt tæzhrif fælshyikh. Indhælh nabitah, bædæt, ìiis? Tæzhrif fælshyikh. Og l'u l-u l-u l-u l-u l-u l-u l-u l-u l فكل الكبار اللي ماتوا الآن عندهم نوابت تضرب في الشيخ لماذا لأنهم على غير خط الكبار فالكبار هو وإياهم على خط واحد ولا نزكيه على الله آه هو الشيخ ربيع منذ عرفنا هذا هي طريقة وهذا أمره إذن التغير ليس في هذا الأمر التغير في من تغير ففرق بين من غير أصوله ومن غير طريقته طريقة وصوله فكنوا على حذر الذكريات والقصص والمواقف كثيرة جدا ولكن لعلي أكتفي بما قد سمعتم وإلا هذا الرجل جمع ما بين تصحيح الأقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق والمعاملة والسلك يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمة السنن قال لا يزال الناس بخير ما اخذ الاخر عن الاول فاذا هلك الاول قبل ان ياخذ الاخر هلك الناس اياكم ومن يصدكم عن من ساروا على طريق الاول وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الشيخ محمد الخير ان انتقل الى محمد العنجري يوفقه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقول أن يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر فالثبات على السنة الثبات على الحق طريق الأنبياء والرسل وعلامة أهل الحق الثبات على الحق والاستمرار عليه والصبر على ذلك وهذا ما رأيناه في الوالد العلامة ربيع بن هادي رحمه أطال الله في عمره ونسى الله عز وجل له التوفيق والسداد هذا العالم ربيع بن هادي أطال الله بعمره بالعمل الصالح ذهب إلى أفغانستان وصدع بالحق هناك قال لا يجوز أمام عبد الله عزام وأشكاله وأمثاله من ابناء المدرسة الإخوانية فقال لهم لا يجوز أن يكون الجهاد بلا تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل وكان هذا الأمر ظاهر في كل مكان يذهب إليه في أفغانستان في أيام الجهاد الأفغاني لهذا العالم الوالد ربيع أطال الله بعمره وفي آخر زيارة له في الكويت قرابط 15 سنة تقريبا قلت للشيخ يا شيخ الوضع في الكويت ماهو سليم قال يا محمد انا جاي ما خير ان شاء الله وفعلا جاء الشيخ واتصل بي الجماعة التكفيرية قالوا اذا, إذا اقمتم هذه المحاضرة للشيخ ربيع سيكون هناك لنا حديث فالشيخ اوصاني بان الامر مست مستمر فقلت لهم أكبر ما في خيركم ركبوا وهذا الذي حدث وجاءت الدوريات إلى آخره وجاء التكفيرين وكان مبيت الشيخ ربيع في بيت الشيخ أحمد سبيعي وكان المسألة ما يعلم فيها إلا الله أسلحة وما شابه هذا في الكويت قبل خمستعاش سنة انظر إلى هذا الشيخ حيث ما يأتي يأتي هؤلاء الناس المخالفين لهذه الراية الراية السنية ليمنعوا من هذا المد السني الذي انتشر بفضل الله ثم بقية السلف من الأموات والأحياء منهم فنسغى الله عز وجل أن يثبت هذا الشيخ على السنة وأن يطيل بعمره بالعمل الصالح فوالله قبل شهور كنت مع مجموعة من طلاب العلم في بيته وفي غرفته وهو في يعني غرفة صغيرة ولابس كما نطلق عليه الوزار لزار ويبحث كان البحث بداية من الساعة ثمان إلى الساعة ثنتين ثنتين بالليل حن تعبنا يا أخوان والله العظيم وهو ما زال يقول جيب هالكتاب أربعة أو من الأخوة يقوم يسحب هذا الكتاب ارجع إلى هاي المسألة هناك هذا قبل أشهر يا أخوان انظر إلى هؤلاء الناس ويأتي مجاهيل وللأسف مجاهيل يتكلمون في من في هؤلاء الآئمة أو ألباني أنا أسأل الحضور هل يستطيع أحد أن يأتيني بتزكية للألباني كتزكية الألباني لربيع الألباني معروف بشدته في التزكية يسأل هل لك طلبه قال لا ما عندي طلب انظر إلى نهج الألباني ولكن الألباني عندما رحمه الله هذا الإمام ناصر الدين الألباني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 ونسأل الله له التوفيق والسداد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير نسأل <تصفيق> الله <تص�ح> الشيخ محمد على ما أفات بما أنه ذكر عن زيارة الشيخ للكويت فأذكر يعني من عمق أدب الشيخ يعني أنا كنت أمتنع في البداية لكن بما أنه يعني اشار إلى ذلك أنه لما كان موجود هرعت إليه التراث تريد كعادتها أن تلبس عليه بصورة أو أخرى فالمقصود أنهم وجهوا إليه دعوة ليزورهم في الفطور في الصباح والشيخ يعلم يعني اعتقادنا ويعلم اعتقادنا وموقفنا الراسخ في هذه الجماعة التي نعرفها من السبعينيات نعرفها من قرب وأفرادها بحيث أن نعلم أننا غير ظالمين لهم فيما اعتقدناه وقلنا. فالشيخ الآن يريد أن يلبي هذه الدعوة لأن الشيخ يعني كلما قرع باب للخير تجده يلب النداء وكان لا يريد أن يعني يحصل في خاطرنا شيء فقال أطار الله في عمره وبارك في عمه وأدام النفع به إلى ما شاء الله قال دعيت من التراث يا أحمد ويعني يعني ما يعني كأنما, كأنما يأخذ الإذن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 وأذكر لما كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي درجة من ضعف في الجرأة أو الشجاعة هكذا أعتقد أنه هو السبب فأعطاني الشيخ كتاب النكت لمن الصلاح وكان الألباني رحمه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في زيارته فقال اقرأ على الألباني اسأل لي الألباني طبعا أنا, أنا يعني في ذاك الوقت ظلنت أنه فعلا يريد أن يسأل بعدين لما فهمت أنه كأنه يريد أن يعني يدربني أو يرشدني أو يوجهني أو يجرئني أو غير ذلك هذا الظن طبعا فقال اسأل عن كلام ابن حجر في المستخرجات أنه ذكر أن من فائدتها أن من استخرج له الان المستخرج اذا خرج لأصل صحيح رجاله ثقات فإن تخريج المستخرج له يكون توثيقا لرجال المستخرج فعمدت بالكتاب وأتيت إلى الألباني وقد خرج للتو من بعض مساجد المدينة وجئت منطلقا بهذه المهمة واخترقت الصفوف وجئت إلى الألباني قلت في سؤال من الشيخ ربيع يا شيخ فما علمت أن هذا المفتاح السحري الذي سيقربني من الألباني رحمه الله بحيث أن الألباني رحمه الله لما رأى يعني هذا وأن من الشيخ ربيع يعني جعلني بقربه وهذا ما كنا نحظى بها إلا بشق الأنفس آنذاك فسألته في المسألة فاختنمت الفرصة أن أخذ الألباني معي يعني رحمه الله تعالى بالسيارة فرصة <تصفيق> فالشاهد فقلت له شيخ تأتي معي قال نعم ففي أثناء الطريق ذكرت أن السيارة كنت قد يعني أوقفتها عند مسجد النبي صح سوى أني جئت مع بعضك وليس معي سيارة <تصفيق> فكرت سريعا طبعا التفت يمين يسار ولا واحد من الأخوان فأشرت له كماك سيارة قلت خلص وفعلا أخذنا الشيخ معنا فالمقصود يعني أن الشيخ ربيع ليس كما يصوره أعداؤه فضا غليظا إنما هو في غاية من, من الرحمة ونحن نذكره في مغيبه ولم يتسنلنا الاتصال به ولكن نحن نستشعر يعني أن بعض الشباب يعني عنده من, من, من الرغبة الأكيدة في أن يكون على السنة ومن الرغبة العظيمة في أن ينصرها وكل ذلك جميل وهذا أمر مطلوب ولكن وقت البيوت من أبوابها فلذلك لو أننا ونحن نعلم محبة الشيخ يعني عندنا جميعا يعني حفظه الله تعالى فذكرنا لبعض سيرته العطرة وهو حي لعله أن ترق قلوب. يعني من قلوب بعض إخواننا الذين قد لا يرون في أشخاصنا ما يرونه في أهل العلم وحق لهم ذلك ولكن المسألة ليست مسألة أشخاص وليست المسألة مسألة منع من ردود بل إن الردود هي قوام السنة سواء كانت ردودا على أهل بدع أو كانت ردودا على أهل علم فهذا مشروع بالإجماع فليس التثريب على شيء من الردود لكن المعنى الذي نريد أن ترق له القلوب حقا وفي المتبعين صدقا أن الإنسان ينبغي أن ينظر في مصلحة دعوة السنة قبل مصلحة أي شيء آخر وأن ينظر في قوله وفعله وأثره هذا القول والفعل على أهل السنة وفي نصر السنة هذا هو الواجب شرعا انظر نظر ديانة انسى كيانك انسى نفسك انظر إلى السنة كن خادما للسنة هذا الذي نريده من إخواننا وأذكر بهذا الصدد أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى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 كأنما يلهمون أضاف إضافة جميلة عظيمة فقال رحمه الله تعالى لكن عليه أن يتريث في النشر أو كذا فقد يكون قوله الذي يظن أنه حق قول غير صواب فليست المسألة تحجير على واسع وليست المسألة تحريم لما أوجب الله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 والعلماء والأمصار والأعوان فأنتم كل واحد منكم مسؤول مسؤول عن هذه الدعوة مسؤول عن دعوة السنة أن تخدمها وانظر إلى مصلحتها واسعى لها ليست المسألة مسألة زعامات زائفة أو أن الناس تشيد بك أو أن تذكرك أو ما أشبه ذلك من هذا الزيف فإن المخلوقين المخلوقين لا ينفعون المسلم أو لا ينفعون الإنسان بشيء المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فالمقصود علينا أن ننتبه إلى أن علماءنا قد جمعوا بين العلم والعمل وبين الهدي الحسن وأنهم يقدرون المصلحة والمفسدة وأنهم يراعون ذلك وليعلم الجميع سواء كانوا في الكويت من إخواننا أو غيرها أننا يعني أن بالنسبة لي شخصيا قد أبحت عرضي لإخواني ليس الاشكال في فلان الذي يخطئ يرد عليه لكن ترد عليه بالعدل وبالعلم وبما يحصل به المصلحة أما يكفي هذه الفتن المائجة لماذا تنزوي عن إخوانك ثم إذا بك تنجرف قدمك إلى تيار تيار قاد يزمجر بالشدة ويزمجر بالهوى ويزمجر بأشياء وأشياء في الجزائر وفي ليبيا اليوم تجديد لمذهب التكفير وهذا التجديد لمذهب التكفير يصاحبه أنفاس حدادية فإلى متى إلى متى يا إخوة إلى متى هذه الدعوة العظيمة المباركة دعوة السنة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 هل نحن بحاجة إلى أن نكرر مثل هذه التجارب المؤلمة المؤسفة؟ إلى متى تلقى هذه الأبواب مشرعة على دعوتنا بسبب بسبب أو بآخر؟ فيا أخ الإسلام يا صاحب السنة لا تنظر إلى الشخص المعين وتقول أنه ليس بأهل أن أحترمه لا تحترمه اعتقد فيه ما شئت لكن الله الله في دعوة السنة هذه دعوة حرام حرام هذه الدعوة أن يعني يأتيها مثل هذا الكدر مع حسن النواية كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن رد الخطأ الذي هو الخطأ شيء والرد على صاحب البدع شيء آخر فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى والصفاته العدى أن يقيض لهذه الدعوة امر رشد فإنني في الحقيقة على كثرة المآسي والمصائب والفتن أحب أن أبشر إخواني بشارة صالحة عظيمة والله العظيم أنا مستبشر خيرا لا أعني البشارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له لكني أقصد أن ترى دعوة السنة يا إخوان والله العظيم بدأت تنتصر تنتصر وتنتشر في العالم كله المسه لمس اليد وهذا شاهد أعني جهاز الهاتف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 a-lis hâða nësr l-sunna bësabæb jihadi bësabæb fădlillâh tëbārak hva teala thum nësr a-sunna fëçar a-sum'u a-tta'a shi'un mëtdaawal wëazh fëi l-alâme l-islami kulli al-amr الثانi an-al-qadaasah w-al-hāl-ah ah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 عموم المسلمين يشهد الخمس أو لا يشهدها أو يقصر يعتبر نفسه من أنصار الدين ومن أنصار السنة على تقصيره فخرافة هذا ملتزم وهذا غير ملتزم تلكم القسمة الضيزة قد كسرت أيضا بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد أهل السنة في العالم الإسلامي فصار المسلمون جميعا يعتبرون أن الدين دينهم وأن قضية الإسلام قضيتهم حتى لو لم يكونوا مع الجماعات خلافة للخرافة وللظلالة التي أرادت الجماعات أن تزرعها في النفوس من تقسيم المجتمعات الإسلامية إلى إسلاميين وغير إسلاميين فهذه بشائر حق موجودة ولكنها اليوم تحتاج إلى رعاية أعظم من الرعاية التي حصلت إبان ابتدائها فلا يكون ذلك إلا بالصدق والإخلاص والاعتصام بالحق ثم الرجوع إلى العلماء ثم التريث والتدبر والنظر في عواقب الأمور فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أن يجعلني وإياكم جميعا هداتا مهتدين وأن يغيثنا بغوثه وأن يسددنا في مقاصدنا وعلومنا